لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بشيء إِلَّا كَبَاسِطِ كفيه إِلَى الْمَاءِ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَا بَنِي وَمَا, هو ببالغه وما دعاه كافرين إلا في ضلال